وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشهدين ولكن شئنا قونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تاوي. تتلوا عليهم آياتنا ولا كنا كنا مرسلين وما كنت بدال بالطور إذن دينا ولاك رحمة من ربك لتودد لتودر قوما ما أتتهم من نذير من قبلك لعلهم لعلهم تذكرون ولو لان تصيبهم صيبة بما قدمت عندهم فيقول فيقول ربنا لو لأرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونتون من المؤمنين من قبر قالوا سحران تغشى وقالوا وقالوا إن بيتهم كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهداه هو أهداه منهما أتبعه تكون صادقة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن استبع أهواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الضالين